بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعد بالقارعة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 قَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِي وَهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية 111. قطوفها دانية 112. قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 ثانية خذوك فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها غاسعون ذراع فسلكو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 116. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا لأخذنا منه باليميل 118. ثم لقطعنا من الوتيل فما منكم من أحد عنه حاجزين